وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا بآياتنا إن معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل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 قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين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 فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحره ساجدين قالوا امنا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنه لكبِرُكم الذي علمكم السحرة فلاسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لا أصلِّبَنكم أجمعين قالوا لا ضيير اليمون اننا نطمع ان لنا ربنا خطايانا ان كنا المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي أنكم متبّعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء إلى قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا ان مع ربي سيهديني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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَنَنتُم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي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 الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون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 انتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله انكمن في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافي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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما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 فعقرواها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ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 في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون أَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْتَرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين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 and he read them what they were believed with him. That's why we put him in the hearts of the oppressed. They don't such as, O Lord, O God, their Pop-up guy knows by thesemusρχers in mind, around all the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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي يقلبون أيها الأخوة الكرام